إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتا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 والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء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 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل غنتم ألن قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السهو وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر למי يشاء ويغضب למי يشاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا هَذَا عَنَّا يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل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 تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤ...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 يُدخِلُ دُنَّاتٍ تَجْرِي يُدخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Oh, big him.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 خذونها فعجل, فعجل لكم هذه وكف لكم الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا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 ما تضلعي الذي قد خلت من قبل ولا تجد لسنت اللعج تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة وأيديكم عنهم ببطن مكة من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 وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٍ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَوْمُونَ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فاتف قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدا روح بينهم وبينهم روح ما وبينهم تراهم ركع سجدين يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم. ان اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فانذره فاستغلغ فاستوى فاستوى على سوطه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفره وأجرا عظيما